Wa atayna Musa al Kitab, wajalna Hu huda l ibnis Sra'il, ala tattakhidu min duni Wakila, luriyat man hamalna maanu'uh, innuka na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 إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 إِنَّ هَذَا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 أن نهار مبصرة لتبته فضل من ربكم ولتعله عدد السنين والحساب وكل شيء فصل له تفصيلة وكل إنسان ألزم له طائره في علوقه ونخرج له يوم القيامة كتابي القوام شورا إقرأ كتابك كفآ بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ من عطاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتكون قافية جهنم مدومًا مدحورًا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُخُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كولوا حجارة أو حديدا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 وَلا أَرَى أَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَفْظُورًا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 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 إنه كان بعباده خبير بصير وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِي الْأَمْرِ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 Fasal bani Israela, إذ jاءهم, فقال له فرعون, إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا